وكل ضلاله في النار. بس أمرنا إن شاء الله كتابي, كتابي بنور شرح العقيدة الوسطية. الوسطية يعني العقيدة الوسطية اكتب معروفة. أو شرحيش إن شاء الله يخنن. شرحي محمد خليل الراس مصري فيها او كتابيك الابردستي منها او نسخيك الابردستي منها شرحي عقيدة واصلية هي هراس بلان دا ضبط تخريج تعليقي علوي الثقاف علوي الثقاف بويا كامرة درسية كما عندك لو مقدميك نسيتي بوشرحي عقيدة بتايبد لا سيرو ترجمة شخصتان متأمية رحمه الله و هراس هرراس ام دست ام او اي يان يان مختصر لودو ترجميه و تان ان شاء الله او ايما امانوه مكتبه خانين ضرورية بزان شخصتان متأمية و بجزانين هرراس كيه كيش جنمي شخص تامن تيمير خانين. تشكي عنواني في هناو بناوي أهمية العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى يقولون أن اهل عقيدة أهل السنة لن يو باقي بلوباورتان إلتلاع لا أو نحلو أو مذهبانيك لناو إسلاما هن وكو خوارج أشاعراء روافض نزنم کمالی فراخیزور هاتون. لیو آنان اهل سنت یه منهجی سلف، باقی که منهجی که مستقل و سرخوی و تمثیل اسلامی حقه کو غیری او چیچی ترحق نیه. جرنجی عقیده اهل سنت جمعه لشن خالکه کوک هاتون. یکم یکم خلا ام عقیده. أويا كم سلمانان بمعتديا ابن بيك سلمانان بمعتديا ابن بيك وكفيه لأنها أو أنه بها تتوحد صفوف المسلمين والدعاءات. أجرت فيه سلمانان يقذن بدروس كذني براء بري إسلامي نهبن بيك. ب پاره به سامان به دانش تن و کور کوونه و به درس کذنی حزبی گوراب شوک به وانه نبیده بالند عقیدام بعقیده بنید بلقیشنا سرقه ما که هتن امنیه نا و و جانا الله علیه و سلم فرمی قلی یا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا سيدك اجل تبيخ خلق شي جاواز ببن بيك أجل تبيخ عقيدة كان منهجة كان قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا كم كلمه سواء عقيدة هو يخلش هر شئ هناك بيقدر مختلف بيت حد يغني هر شئ يجلا نتوبونه حالاتي بونه نشتماني بونه نازنم كمال يج geography لم زمانة. بس عقيدة مهملو مهم میشه. گرینگیپی نداریم زمانا. بالام هیچ چیک نه خلق کابد خلق نه توانی دست برده. ایلا. آو کسی که هیچ دینی کیشی نیه ایلا دینی شه. بکش اخترام تی ملتی و کار نیا ایلا. آو کسی که هیچ دینی کیشی نیه ایلا آوی کیتیوتی دینا. دینا کبو خوی خوی بدین اذام. بوی حتی عقیده خلق نکیبیه ک خلماد وهيج عقيدة كيش خلقنا اهل السنه والجماعه الا عقيدة اهل السنه والجماعه جن كان مصدرك هي كيه وحي صلى الله عليه وسلم هم خدي خوي معصومه هم معصومه كوحي عقيدة عقيدة اهل السنه وعليها تجتمع كلمتهم وبدونها تتفكك ذلك انها عقيده الكتاب والسنه والجيل الاول من الصحابه وكل تجمع على غيرها مصيره الفشل والتفكك هل كركمون ويك كعقيد اهل السنه وجماعه كعقيد السلف كالسكلمي السلف يا السلفي يعني السني صد لا صد به جوازك هر كسي تفصيلي كي ترك تليك سلفي يكسان ابشي كي ترك غير اهل سن وجماعه بغلط ايزاد كميك ثاني بويا هر كسي هر قر قومه واك حتى تجمعه عقيدي اهل سن وجماعه نبو أما خالق لخالقاني اما يا كمسلمان أكابي دو عقلي سلفي ولا إنسان أكاد حرمت لقرآن ولسنة لنصوص دليل بقري أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه من رد معانيها أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى. براد راسیک، بکو اولن را پرستی، بر را پرستی که بنوها مو خلقه. اینی هر تائفه، هر مذهب، هر حزب، هر کروکو نویک، الا مجموعه‌ی لش شریعه رده کنوا. اوی شریعه ردنا کاتوا لکتاب و لس سنا آحادیت صحیح تم تواتلو آحادیشی، بس کن، بس اهل سلف، بس سلف کان، بس اهل سنا. وهمو كسيقلاس اللي في كام ين أهل السنة منهج أهل السنة احترامي النص لهايا لهذه كاتيك او أو آياتك عاياتك حديثك واستيت وقاف عند النصوص بلا آيات حديثك بو بينك كمنهج أهل السنة نبيت باب بابا السنة خويس منهج أهل السنة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 حرمت بو دقه كان نغيرتو تعظيم بو دقه كان نغيرتو ومكوا عقيده سلفي چونك النص وفهمي سلفه زربا غوربه حسابك سودي سي هم يا غنديسيه ام عقيده سلفي أنها تربط المسلمه بالسلف من الصحابة ومن تبعهم عقيده السلفيين مسلمانه بسد بالصحابه Every schoolikt hive and youth Yourат is proud to be pure inside of the individual The books follow him way for 10 years 10 years later Their books follow him on liberties, it measures the imam, it measures the right and only human geek AnotherТарikh ourA знаim And his law will allow You, with پس سلف، اقیده سلفی که غرنجیه بیخوانی، ادبیت و شوا، ادبیت سلف او، ادبیت صحاب او. چه کس هی؟ وقت صحابا، قرآن و سنت تطبیق کذبی و اسلام تطبیق کذبی و خواهیت علی راضی بودیتن کس؟ باید رابط بون با عزته ايمان و شجاعيش یتو ده اگر بو نمونه کس کسوکاری زور به یا کسوکارگانی زور پیادار و نودار بن یایمن فخرت تو اگر سچاوکت اصلکت بگریتو بو مسئول یک مذهبی عالم یک کم علم یان خلق یک زور کم بن انا خوته از بشکستیم ولكن لدينا صحابه لا يوجد عزه لا يوجد افتخاره لا يوجد فهمه لا يوجد التزام عمله لا يوجد اولياء اخوه لا يوجد امر اخوه لا يوجد امر اخوه لا يوجد امر اخوه لا لا قال رازي بأفرمير ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفأه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد، فاجعله مزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ أم أثارك أبو المسعود بمن باسكاد رواه الإمام أحمد في المسلم وصحح اسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني خايت على تمارشه كدواء ضل بندكان كدواء هم بندكان ضل محمد الله عليه وسلم حلي بجادو محمد الله عليه وسلم في الله عليه وسلم او الکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین دلیل بندکان اوانی کروت چی شتیوا کذنی به وزیر فجعلهم وزراء نبيه یقاتلون علی دینه یعنی لسد دین کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجنگن جا اگر کس جنگا لسد دین فلا نقدر كسر بس قسيكت ديني كتبوا دوام ساعات هش كليلي داعي رقيب كار توا ولا دوب دوام, سعادت أو دوام, دوام و دوام دا على ديني إما سر حبل فالصحابه هو معي افتخار عزة فما راى المسلمون او الفلاما الفلامي عهديه يعني فما راى الصحابه فما راى السلف حسنا فهو عند الله حسن المسلمون يعني انا ذاك هناك اما يا مسلمون انا اتشفزانا هنديك اما اكن بالقاب و بدعيتي حسنا فما راى المسلمون يعني الإفلامة استغراقية جنسية مسلمان هاتشي شان بشاك زاني تشاك نعم فما رأى المسلمون آنذاك سلف يعني أقر بلين الإفلامة الإفلامي جنسي شان فما رأى المسلمون حسنا أو كاتبت شي بيت أقر بإجماع بيت أقر بلين اجماع جنيا أقر معظم بيت أما دنا دان دنا مع وجود الخلاف حجانية مع وجود الخلاف حجانية فبالغيشي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني شيء الصحابة عموما فهو عند الله حسن وما راوه سيئا فهو عند الله سيئ يان اعتقد ان عبد الله هو عمر بن عمر بن من كان عمر بن بمن بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن من كان عمر بن عمر بن وإنهارنا وإنهارنا وإنهارنا وإنهارنا وإنهارنا ما يقولون؟ هذا يمكنك التعليم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وإنهارنا أقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات أعاد الله قد لو روافضو خوارج أشاعرة وبأهل بدعة نمردون سلفنين من حيث اللغة سلفا. أما من حيث الاصطلاح سلفني من حيث الاص اصطلاح سلفني. أكو نفاميك معاصر لم كاتا علي أمان التعريف ينبور السلف حلايا نعم السلف أناخي نعم السلف أنا لكي في غمري خاص الله عليه وسلم كل مسلمات وأما أكن بالجاء رأي أمي بالجيت يعني بالجيت يعني بو رأي بالجيت يعني نعم السلف أنا لك أما يعني معنى اللغة ويكذي إيه ما جالين لاصتك تأيلا معنى اللغة ويكذي والله استبدال من بحديثه بو أي سلف مدلولك شي شرعية سالفة لما أدلولي لغويش شرعية، بلام لما أدلولي إصلاحي، دي سان شرعية. أما هي في لما ولا للا للا كش بلام یان صفاتی، یان شتیق لعل دین، همو گشیر نیه، همو دین نگذته. بلام سلف یا منهجی سلف، هر آو دینه اگر تو که کجیه ک اسلامشی حقه و کو خیز علافه می‌این الله اسلام. تماشا من کان مستنن فلیستنن بمن قد ماته. ما بس کی مات؟ صحاب. ببایو گیشی. قائل کیه؟ ابن عمر قائل ابن عمر قائل من تونين تاتشن دين الدين خلق ده تو السياق كذي يعني بقى مقوشي أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوب وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم نختار قوم نختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه المهم خلكان كانك ضل شي شاكن هي باشا قلوبيا ين قلوب شياطينيه باني قسيبك يا عريق صفر نعم باشا علم ين عميق فهمي شي دقيق كان هي تيغشني شي قول ين هي وني يبرار بن هجالي يشتهي وتكلفنا كان شد بزور بسهل وساديه ولا جنوك وخوي درات نفس قوم يختارهم الله. إن خوات على الله عليه وسلم وبو نقل دينك يعني اجر الصحابة خلكي كي تاجنا بو لا جل أو يك خايت حكيم أو ي أو أعني أكتب صاحبي الله وسلم لكاتيا كان نقل دينكش لس الأوان وستة طبعاً كابو ليروا ماذا خواب قدري خويس كمال خلكي الله اختيارك وترأيقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبه سين برب الكعبه بأ الله قسم خلكي كن لسر راجي راسبون إيه وأخلاقك خوتم منهجي خوتم دينو ديانتي خوتم البوان بشبهنا ده سر منهج الصحابة رضي الله يبون أصحابي في غماره صلى الله عليه وسلم اما أهمية السيمب كشيء ربط مع عقيدة سلفي وربط مع كذا شيء بصحبه أهمية توارم تمييزها بالوضوح يعني جواز لها مو كانت جواز لها مو كانت جواز كانت مذهبي السلف عقدي سلفي <تصفيق> يعني اگر بهت با اهل بدعا امهم و قيل و قالم نهی نایتا ناو عقیده عقیده پیدر جنیه پیدر پیاه و نخو نواری چون کخواه تعال لسر شوشوازی عقیده یا قرآن و سنتی ناردوا با زورینه خلق وکو کابرای که نفهم جاریک لشوینه که او دویتی عقیده سلفی منهجی باز نی دخرا. بو چی باز نی دخرا؟ لبر او کمالش تج با سکه هی علام موفقیت سو ف عقل کنن. بشه در جی فایل سو ف زور یار جی عوام. عقل زور یا کم عقل. جاهل زول یا جاهل زور یار عالم. بشه اگر دین تنها با کمال نصادیه، با زور معقد، با کوی استف فریک نوسرو فیلسوف فیلسوف کانی، امهریم که قصد اکنون کزلیان تی نگاه، او اون در لوژی پلوژی و چیلوژیان پیول کنوا، ورش خلق شن تیم وگاه، اما همون مستضعف انگلیزی خلق شن تیم وگاه میخواد خلق شن تیم وگاه. اگه طلابی جامی عدّان دان لیتی گیجشتن لدوای گرآن و عناو و مشق، بلهم ایدای کوبا و کوبا پیدو خلقشون و گاوان و نازنم بازار اعقیده‌ی سلفی مناجی قرآن و سنت مناجی که از ظر ساده حق ساده‌ای که بر معنا ساده‌ای که حق الله سر فطرت خود داره چونکه بوی اعقیده‌اش واضح بوی جواز لباقی مذاهبیترم تعقیداتی تیانیه چونکه الله قرآن و سنت و سجایی گتوا کوحي هی جوره تأويلی که تیانیه هی جوره تأويلی که كثانية هي جوا تعطيل تشبيه كثانية يعني أقدس فيو بجري نجات دع لويكا بدويك ومالشتي غيبيات زور معقدة بكو أويك بيش أو أو عقل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 اگر ایمان دوزی و یا ایمان در و ایمان تج ندوزی و بی ایمان شیوانی. چونکه اصلا ایمان ل نخیستن هست فطرت هست. حالا من فیلسوف و مذهب رو لعنت کنیم. الان چی؟ خداش شکله هم مرتکب درست کته خود و زیبا. هی بمرادی؟ فیلسوف کنی سرد میشود. صد و کوچی تا شصت كلس أوجه كميف فلسفه هم يانجومرابون شنديانجومرابون هواني على طفت المدارس كلها حدش مدارس عقلي فلسفيها جرام طبعاً غير حيرة وشك ودودلي يشندزنكه بو آشن. سبیل هی با او سبیل نیست. اون دشون و قران و بدوعه هیچشی که کند از نکه، که غیبی مطلقة. ذات الله غیبی مطلقة. غیبی نسبیج اگر با قرآن و سنت بوحی و آدیانی سمامی نبی هیچی درباری ندارد. اون ده قران هیچی که کند از نکه. بلا من سر مرجع ها أنا ذا موت على <تصفيق> ما يموت عليه عجائز يسافر أو تل سد ممن أمر فيرجع نيك <تصفيق> حالا که نخو، بالامن خوبی نداری که مزمعنه لحیروش شک اجیانه، و شک اش، آوندقسي پروفوچو قلبیان بو کدومو نظریاتی معقد، تیشی ناجو آوسریشی دیار نیه، وای بدی نره. بالامن هجیه نشنه؟ نه، زور واضحه، سر فطره، ایمان بو انسان کدرو سکه، ند بعد زور، یعنی بیفی مشاكل اللي جاودا جاودا العقيدة بدرس كا ومش وهاجيش دسمة ين عقيدة أهل السنة قد روج روجان منهج أهل السنة ودلناك آياتك حديثك ركيدا آياتك حديثك ردنا كده دلنيها كل آياتك كل حديثك بس نادي صحيحات إلا لقلب باقي حديث كانت رشيبة أجنحة تناقض ل نو کرآن و سنت به هیچ شوازگ نیه و هیچ تعارضی که ل نیوان کرآن و سنت یا کرآن و کرآن یا سنت و سنت یا یک لوانه تعارضی که حقیقی نیه هیچ تو ل اسبابی فهم نخس ندهی ل لغه ل اصول لمصلح لعلومي وسائل نقصانيتها نجيش توت فهم مستواي فهمي كتاب والسنه اين الصحابه والمشايخ اللي بنو بو, بو ان حدش بزيب سديانف روش فالان ايمن وسائل من نقصانا بوير لوا زين ام اياته دج باو اياته او أم حديثه دج باو حديثيه ايات بران بر حديث عموما غينجي تشوالم اويا اهميشوالم تميزها بالوضوح است باس اهميه لن عقيده السلف ما كان له عقيده كامله باب باس اهميه عقيده واصطيب كان ام كتابه لنيو كتب كان تصدي عقيده ليس ام مهمه هي شيخ ابن تيمير كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وبركاته شيخ الاسلام خويا كان زرد كمينو بيوينه يعني يعني مجددي شي جوري اسلاما لسلمي خوي يعني كاسيكا كدوست ودجمني دو خوي دوست ودجمني دو خوي اعتراف ينت صاحب علم وصاحبي شار زي للدين وشاهد عمله بكتاب السنه وهركه لعلم موافق ومخالف بودا أو إمام هذه عالمة عالمة برجزني بضم موافق كان مدحه كان بس مخالف كان عالمني هو عالم بضم أجر موافق ومخالف طبعا نكد دانا دانا يعني. معظم هي حاقدة على اعترافنا معظم يخلق من الموافقين والمخالفين اعترافك إذا أول شيء إمام ابن تيمية كي باید هم کتابی شخسا متمیزه، کتابی که زور سهله، متن که زور زور سهله، زور آسان، عبارتی زور واضح و کاتکا به هر قسمتی که دویتی لعکیده کیه، دلیلشی هنابی لکتاب یا لسنت، یا لآثار صحابه، دلیلشی هناب و فعلاً بو اشونه اجنگه، صحیح او انیا که باز باز یشتپ کی بونه بلی دروستکردنی حزب سیاسی دروست تا بو وللا دبر اوه امام حسین در شو بو کربلا لکاته یکه دولت اسلامیش هر ه بو یعنی استدلال به فتنه یک بکئی فتنه کله نیو مسلمانانه رويدا اما صحیح استدلال نی یان ولع علي معاوية هدیه ی حزبی یکی سیاسیان هب و تنظیم و امیدیشان هب و بوی امیدی سبم اندروست حزبی سیاسی درسته. جفش پرسیار. علي معاوية علي معاوية که یکی حزبی کو تنظیمیشان هب و جهاری اما حزب و تنظیمی هر نب و ما دو آیا درست درست ال ال اگه فتنه نه بوایل صحابه دروست بو بو معاویه ل خلاف علی رشق درسته؟ درستا؟ و اسنی؟ اما امیر و امام هبو؟ و اسنی. لکاتی که اولین لکاتی که خروج جیلیه کردوا درسته. اما چالهن باش این خروجی که اگه خروجی کد بیت اوا یعنی قسکدنه بشی به معاویه اما یدو امش استدلال به توانه که تو علی مدام اون بیان هابوا خروج بکنم خروجیش توانه اما استدلال به موقعیت اوانه کن اما شی استدلالی گیزور سروده میشه تو لیو نو علی خروج کابو معایشه خارجیه کابو ایشکفشی حرام کوینالی حلال ولی علی خروجیش اما صحي استدلال نیست اما سفاه تو Balam Ibn Taymiyyah rahmetullahi aleyhi bu her halisi akideyiki qısaca ayetə və hadisə əhənəcə. Beşün iqvai əhənə. Ancaq elə bir gəlincə məqam akide məschuaha ya ulama zür birin gip edən. Ulama tələbəi ilim ehli sünnə zür birin gip edən. Zürbi musammən kitabı əhli nəva. Əhli nəva. Eyli لوری اکن جیل دوای جیل دوایی شخصم تیمیوا همش تنده دی. بویعایی که لکسی بن نکتی به کجامع لبابی عقیده لجامع لمختصر کنه اینا حموط فاصله عقیده اهل سنتیانی. دین سر موضوعی که تبوتش امکتیبه نون در وسطیه بو امکتیبه نون در وسطیه جابی امپرسیار بن تیمیه خوییده تا ام محقق الله ابن تيمية قدم علي من أرض واسط بعض قضاة بعض قضاة نواحية شيخ يقال له رضي الدين الواسطي المهم كسر الله هاتو بولام لواسطها واسط كوت شاري كوت عراق واسطي عراق كسر العراق والواسطة لوى ستوى هاتوى بولم كازيك الدين الواسطي شافعي مذهب وكان من اهل الخير والدين كسير ككا كسير كسير كسير بو كسير كسير كسير كسير لو كانت جهل و ظلم و تاوان و شعائر الدين انتزام بمنهج صحيحي اهل السنة و نماه داوي دي كردوم وسألني ان اكتب له عقيدة تكون عمدة له و لأهل بيته داوي دي كردوم شيك بنوسم برباري عقيدة كذبية الجيقي اعتماد بشتاك بو خوي بو کسکار و خزان. باید ام عادتش، ام ام طریقهش. زور بی طلابی علم جورکان، نو علم جورکان، کتابی که ل عقیده آنوسنوا ک عقیدهای خویان به باورن بادیه. زور علم کتابی که زور بی علماء، کتابی که آنوسنوا عقیدهای خویانیان. پی، یعنی اثبات کنم تصحيح باد. باید ضرورا ضرورا هموکسیل علم جورب و عقیده‌ی خود کشف کرد. عقیده‌ی خود کشف. چون که اگر عقیده‌ی خود کشف نکی، منهجی خود کشف نکی لوانیه بتستور خلق فری و بدی خلق وابزنه. تو لسان منهجی اهل سنت بالامدجی شو کار کی لمنهج چی بدی منهج اهل سنت. بوی لایق با و کسی که علم بده. تصريح بعقيدك خيبتك، تصريح بمنهجي خيبتك، خوي نشارة، خوي ندزية ولا شيء لتصريح بمنهجي، خوي شون تو أجبتني مبتدئ بناسي بد بشيء ناسي، دوشة، إما بأصوله، إما بأصوله أو بعلامات، يعني كسيف هاي علام من بورن بوا. باورم باورم بو بو هاي اه اه باورم بو بوش نيه والله باورم بو بوش نيه كابو اگر كسي لكتبه كانيه للشديده كانيه لدسكانيه لطلب كانيه لاخباري خضر باري من هجد ناسي هو علي فلانه يا ان اما سنيه يا ان فقال لهم منهجي هو دي منهجي هو فلان أو منهجي هو منهجي هو منهجي علامات. بعلامات. فلان منهجي وفلان منهجي بيني؟ ياك هو منهجي هو منهجي هو منهجي منهجي هو منهجي منهجي هو منهجي هو منهجي هو منهجي هو منهجي هو منهجي هو منهجي كيف يقبلون اللقل سلفي كانه وجره لقل سني كانه وجره بلان بل من قران بل من بلان من علم مخلوق جراني لقل إمام شفعتاوي نعم صرح بمناجه الإبرة في التصريح بلام تصريح علامات هي كمبتديع علامات سبب بن بازك حركة سيقسيب ابن بازك يا حد زور جاهل ويتل زورت فيسه يعني جاهل النزال النفعمة يا مبتدئي شخبيث سيقسيب البانيك الدواي النابي النابي كسيق سأب يعني توبلي إلا كسيق الشيخ كشيخ الشيخ ربيعك الا اهل بدعه الا ما جاهل ومعذوره او يا خوتوته خلصي انا والله غير أو اللي ربما معذور بيت خارح من هيك ذو معذوره الا شيء الا مبتدعه الا مبتدعه شو كنابه بلام سيكليره ام شي كدوه على ولكن يجب من ذلك هناك من يكون هناك لبينا با هناك من يكون هناك من قد كتب الناس عقائد هناك من يكون من التواضع من يكون نسيتي من يكون هناك من يكون هناك هل أنت كتب أهلي سنة هيا إمامك أمام عقيدة فلانية أو عقيدة فلانية كتب أمام عقيدة ما هيك بدوائك هل أنت كتب أمام عقيدة فألحى في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت نعم أحب إلا كتبك ما أتوبه نسي أمام عقيدة فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر أدواء عصر مش عصر نسي وقد انتشر بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهم. ليه هو ما دل كده؟ نوسين أو مية فلسفة بك؟ يا سامي ما نوسين أبي, شعر بري أبي يعني بلاغي باشه اویشتک بوی زور نشانی او بیت که تو زور عالمیت بو شوونی یعنی بس راس تی بیروباری خود خره سرکا غزکه اوکتیه falamchi از معنی فصیح به جا زمان خود بزمانی عربی بو ما گزمانی عربی بو یان بزمانه کودکی خود خلق کی کودلی تیبگا او اكيد بخو همو سد و ساکیریه بیروبار راست قنگی خویل دوی عززمی که بانوسیه و کاتی خویم مكتیب عقیده اهل السنو جمعه هم هنگام شعره و دست کسی کم داره و تم آوکتیب ابن عثمینه عقیده اهل السنو جمعه تی جامتش خونده تو هم شتیاب نیست مباسی فیشی بو آوکتیب واه بو نود نوتویک بو خوکی چی اخونده آوکتیب فضلالی اخونده شتي قلاو وجودو وباسيحاتمية توشيرزان عموماً للدواء عسلاني كما يبون وشيوا سبع سنة. وهي أيضاً كما قال شيخ الإسلام تمشى ومن توفيق الله وقدره أن هذا الرجل من واسط فسميت العقيدة واصفية. لذا خشى خشقة عليه بتوفيق خوا غوك وريخ السنية. أخي لأهل السنة وسطة كابريش شو داوي ليبكات خلق بين لبين واسطة وسطية وصط توفيقك الله يقوى تعالى ومن توفيق الله وقدري أن هذا الرجل من واسط فسميت العقيدة واسطية وهي أيضا كما قال شيخ الإسلام في أولها لعقيدك بل هم يعني أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة لنا أهم فرق كان أمة إسلاما ولكن خوارج ان أهل لك واضح؟ بين جبرية وقدرية يكون خوارج ومعتزلة بين لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب الصفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم فهي إذن واسطية وسطية هم واسطية كابرية واسطية لك هم وسطية شكتية أهل السنة أخيان وسط سائل باشا بارك الله فيكم وصل الله على محمد That's